111. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 112. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 119. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نرى تتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا القوم أرأيتم إن علي بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن لزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وَمَا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 110. ويا قوم مِنَ ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون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 117. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 118. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 119. الفلك بأعيننا ووحينا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 117. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 118. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين 129. زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن وَمَا وما آمن معه إلا قليل 120. وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 وَغِيضَ وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على وَقِيلَ وقيل بعدا للقوم الظالمين 118. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين